هو الذي خلقكم من طير ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 ألم يروكم أهلتنا من قبلهم من قبل مكناهم في الأرض مكناهم في الأرض ما لم مكّل لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلتناهم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن ينسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن ينسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم وأوشي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ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 بل بدا لهم ما كانوا مخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ على ربهم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 قالوا يا حسرتنا على ما طرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهم وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون ولقد كذبت رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبذِّر لكلمات الله ولقد جاءك من نبئ المرسلين وإن كان كبر عليك عراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما, أو سلما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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرِ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن لَكُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلِ إِيَّاهُ تَدْعُونَ بَلِ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ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 قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنجر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 وكذلك فَتَنَ بعضهم بعضا ليقولوا أهؤلاء أولائك إن الله عليهم أها أولائك إن الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ تُمَتَّبَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلِحَ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولفاستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم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 يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالظالمين وعنده متاتح الغيب لا يعلمها إلا هو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 وينرسلوا عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفّه رسولنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاه ألا له الحكم وهو أسرع الحاسدين قل مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضْغَعُ وَخُفِيَ لَئِنْ أَجَانَ مِنْهَا دِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاقِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن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 قُلْ أَنَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهِ كَالَّذِ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَأْتِنَا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 فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَقَ قَالَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّ لَأَكُونَ لَنَفْنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْبَر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 وكيف أخاف ما أشرفتم ولا تخافون أنكم أشرفتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي التريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم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 أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره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 وأنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنبر أمة القرى ومن حولها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 ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتردتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء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 ذلك الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حصبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرد والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعممون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 وهو الذي أنزل من السماء ما فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حَبًّا متراكب ومن النخل من طلعيها قنوان دانية وجنات وجنات من أعماله والزيتون والرمال مشت به وغير متشابه أضرو إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنيل وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض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 وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعممون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرفوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زيّنا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم رجعهم ثم إلى ربهم رجعهم فينبيهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمن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 ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليغضبوا وليقتربوا ما هم مقترفون أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 اكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد تصل لكم ما حرم عليكم وقد تصل لكم ما حرم عليكم الا اضطررتم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 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن له لفسق وإن الشياطين لا يحضون إلى أوديائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم لمشركون.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 وكذلك جعلنا في كل قرية أَكَابِرَ مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله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 لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن لقد استكثرتم من الإنس وقال أولياء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 وكذلك نولي بعض ظالمين بعض بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسلا منكم يقصون عليكم آياته يقصون عليكم آياته وينذركم لقاء يومكم هذا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 ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يجهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين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 وَإِيَّكُم مِيتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءٌ سَيَجْزِيهمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَّم بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمْ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَنْ عَلَى اللَّهِ قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا عكله والزيتون والضمان متشابها وغير متشابه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 إنه لكم عدو مبين فما ليت أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَتُذْكُرِينَ حَرَمًا مِّن لَّن تَيأْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ أُمٍّ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 لا فَإِن فإن كذبوا كف قد رضيتم ذر رحمته واسعته ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين.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 ان تتبعون الا الظن وَإِن انتم الا تخرسون قل فلله الحجت البالغه فلو شاء الا هداهم اجمعين قل هل من شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا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 وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراقي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدوا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مباركا تتبعوه فَاتَّقُوا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَتَقُولُونَ أن إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّ كتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدقون عن آياتنا سوء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 إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر ألفالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إن لي هدى لربّي إلى صراط مستقيم دين قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين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 إنه لغفور رحيم